قال الشيخ رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس ا ل ح ل ق ة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أ و دفعه وقول الله تعالى قل أ ف ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله إ ن أ ر ا د ن ي الله بضر هل هن كاشفات ضره او أ ر ا د ن ي برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ر أ ى رجلا في يده ح ل ق ة من صفر فقال ما هذه قال من ا ل و ا ه ن ة فقال أ ن ز ع ه ا ف إ ن ه ا لا تزيدك إ ل ا وهنا ف إ ن ك لو مت وهي عليك ما أ ف ل ح ت أ ب د ا رواه أ ح م د بسند لا ب أ س به وله عن ع ق ب ة بن عامر مرفوعا أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال من تعلق تميمه فلا أ ت م الله له ومن تعلق و د ع ة فلا ودع الله له وفي ر و ا ي ة من تعلق تميمه فقد أ ش ر ك و لابن أ ب ي حاتم عن ح ذ ي ف ة رضي الله تعالى عنه أ ن ه ر أ ى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أ ك ث ر ه م بالله إ ل ا وهم مشركون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 و أ ن ه من الذنوب التي لا يغفرها الله ل أ ن الله عز وجل يقول في كتابه إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ف أ ر ا د أ ن يبين أ ن هناك أ ن و ا ع يقع الناس فيها ظنا منهم أ ن ه ا لا تكون شركا بل يزعمون على أ ن ه ا تكون في من باب الرقى ف أ ر ا د المؤلف أ ن ي ر د ا ل أ ح ا د ي ث ا ل د ا ل ة على أ ن من تعلق شيئا من هذه ا ل أ م و ر ويعتقد فيها أ ن ه ا ترفع البلاء إ ذ ا نزل به أ و تدفعه قبل أ ن ينزل به فذلك شرك بالله عز وجل ثم أ و ر د ا ل آ ي ة وهي قوله تبارك وتعالى قل أ ف ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله إ ن أ ر ا د ن ي الله بضر هل هن كاشفات ضره الايه ة فقوله باب من الشرك الحلقة خ ط الحلقة من من خيط الحلقة حديد يُعقد فتكون صفر أو من من ي عقد يذهب بعض الناس إ ل ى من يعملون مثل هذه ا ل أ ع م ا ل وهي نوع من أ ن و ا ع الدجل على ا ل ع ا م ة المساكين ف ي أ ت ي ويعقد الخيط في عقد وينفث فيه ويقول هذا ينفعك وهم لا يعطون مجانا بل ي أ خ ذ و ن من الشخص الذي يقدمون له مثل هذا العمل ا ج ر ة على ذلك هنا ا ل ح ل ق ة والخيط ونحوهما إ ذ ا لبسها ا ل إ ن س ا ن لرفع ا ل ب ل ا ء الذي نزل به عنده مرض أ ص ا ب ه شيء ف ي أ ت ي لمن يعمل له مثل ذلك العمل من أ ج ل أ ن يرفع هذا الشيء الذي نزل به أ و ي أ ت ي من باب الاحتياط يعمل مثل هذا العمل حتى أ ن ه لا يصاب بشيء ففي كلا ا ل أ م ر ي ن هذا شرك بالله عز وجل ل أ ن ه تعلق بمخلوق وهذا ليس من ا ل أ م و ر التي يتعالج بها لا شرعا ولا قدرا أي الأمور ليست من الأمور المشروعه أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا مرض ذهب إ ل ى آ خ ر ف ي ع م ل له ح ل ق ة من حديد أ و صفر, صفر يعني من الصفر او ل ص ف ر أ يعمل له خيط يعقد فيه اشياء أ ثم يعطيه يلبسه هذا لم يرد الحديث ب م ث ل ذلك وليس فيه ت ج ر ب ة عند الناس مثل هذا إ ذ ا هذا العمل ليس من الشرع والضر لا يرفعه إ ل ا الله ولا يدفعه إ ل ا الله أ ي لا يرفعه إ ذ ا نزل ب ا ل إ ن س ا ن إ ل ا الله عز وجل ولا يدفعه قبل أ ن ينزل به إ ل ا الله أ م ا مثل هذه ا ل أ ع م ا ل فلا تفيد المسلم شيئا و ا ل آ ي ة ا ل ص ر ي ح ة قل ا ف ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله من الاصنام من الاوثان من السحره ممن يعمل مثل هذه ا ل أ ع م ا ل أ ف ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله إ ن أ ر ا د ن ي الله بضر إ ذ ا قدر الله عليك مرضا أ و م ص ي ب ة هل هن كاشفات ضره هل هذه ا ل أ ش ي ا ء التي تتعلقون بها وتدعونها من دون الله عز وجل هل تكشف الضر الذي أ ر ا د ه الله لي وانزله بي ا ء هل تكون م م س ك ة ل ر ح م ة الله عز وجل إ ذ ا أ ر ا د الله أ ن يرحم عبده هذا لا يستطيع أ ن يعمله إ ن س ا ن ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس في وصيته واعلم أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعوا كلهم على أ ن يضروك بشيء لن يضروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك ولو أرادوا أ ن يدفعوا عنك شيئا لن يستطيعوا إ ل ا بشيء كتبه الله لك فما كتبه الله لك لا يمكن أ ن يمنعه أ ح د وما كتب عليك لا يمكن أ ن يمنعه أ ح د وهذا سبيل المتوكلين على الله عز وجل أ م ا العلاج من المرض إ ذ ا نزل بالانسان فهذا الباب مفتوح تذهب إلى الطبيب إلى إ ذ ا كان طبيبا يعني غير شرعي يعني غير متخصص في الطب المعاصر مثلا عنده خ ب ر ة فيما ي ع م ل ه إ م ا بالكي و إ م ا بنوع من ا ل أ ع ش ا ب شيء مجرب ل ل ت د ا و ي فهذا لا شيء فيه ولكن يعمل لك خيطا أ و ص ف ر ة ح د ي د ة يعلقها في جنبك أ و في أ ي مكان ف ه ن ت لا تنفع شيئا وهذا مما يتعلق به الناس ولهذا أ و ر د الحديث عن عمران بن ح س ي ن الصحابي الجليل رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم راى أ ى ر ج ل في صفر يده حلقة من ر أ رجلا في يده ح ل ق ة من صفر فقال ما هذه يعني م ا هذه ا ل ح ل ق ة التي تلبسها قال من ا ل و ا ه ن ة وهو عرق ي أ خ ذ في المنكب فيسمى ا ل و ا ه ن ة فيعملون مثل هذا العمل ظنا منهم على أ ن ذلك المرض يرفع بمثل هذا العمل فقال رسول الله ص ل ا ة و ا ل س ل ا م انزعها ف إ ن ه ا لا تزيدك الا وهنا ن ز ع ه ف إ ن ه ا لا ت ج ي د ك إ ل ا و ه ن ا ف إ ن ك لو م ت و هي عليك ما أ ف ل ح ت أ ب د ا ف إ ن ك لو م ت و أ ن ت متعلق بهذه الحديد من الصفر أ و من الحديد أ و من أ ي نوع من ا ل أ ن و ا ع لو م ت و هي عليك ما أ ف ل ح ت هكذا يقول لذلك الرجل و الرجل صحابي لان رسول الله صلى الله عليه و سلم و رضي ا ل ل ه ذلك القول ثم أ و ر د ر و ا ي ة أ خ ر ى عن عقبه بن عامر ا ل م ر ف و ع ة من تعلق ت م ي م ة فلا أ ت م الله له ومن تعلق و د ع ة فلا ودع الله له وفي رواية أموال فقد في تميمة التميمة التي سيأتي ذكرها في الباب التالي هي العجائم التي أشرك ذكرها الآخرين الباب العجائم يعملها الناس من من تعلق بعض لأخذ بحيث أ ن ه يعلقها في عضد ابنه إ ذ ا مرض أ و ا ل م ر أ ة إ ذ ا مرضت فهم يتعلقون بمثل هذه ا ل أ ش ي ا ء ظنا انها تفيدهم والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دعا عليه بتلك الدعوه ة من تميمة تعلق فلا ل ل ا أتم له فلا الله له تعلق فلا أتم الله له لا الودع يريده أي أتم ما ومن بمعنى ترك ودعة ودع ودع شيء من الجلود توضع في رقاب الدواب وكذلك أ ن و ا ع من العظام يأخذونها يعلقونها أ خ ذ و ن ه ا ي عند ا ل أ ب و ا ب والغرض من ذلك أ ن ه ا تدفع العين و تجد بعض الناس حتى من السائقين عنده س ي ا ر ة ف ي أ خ ذ نعال ويعلقها في آ خ ر ا ل س ي ا ر ة من أ ج ل ان لا تصيبها العين يعني ظنا منه أ ن هذه النعال م ع ل ق ة ستدفع عن سيارته العين حتى لا تصاب بها وهذه كلها من أ ن و ا ع ا ل ش ر ط ان ل ل ت ع ق بها م أنواع إن الشرط تعلق بها ظنا منه أ ن ه ا تنفع وتدفع فهذا ش ر ط ل أ ن ه تعلق بغير الله عز وجل و إ ن تصور على أ ن ه ا سبب من ا ل أ س ب ا ب فهذا السبب غير مشروع فالعمل محرم هذا العمل إ م ا شرك بالله عز وجل إ ذ ا اعتقد ذلك و إ ن لم يعتقد ذلك وظن على أ ن ه ا من ا ل أ س ب ا ب فهذه ا ل أ س ب ا ب لم تشرع إ ذ اما م ان في كل ا أ م ر إما أن يصل إ ل ى د ر ج ة الشرك والشرك الله عز وجل لا يغفره و إ م ا أ ن يكون من ا ل أ ع م ا ل ا ل م ح ر م ة التي لا يجوز أ ن يعملها المسلم وقد يحاسب على ذلك و ن عن حذيفة أنه ب بحاسم ل حذيفة ر أ ى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه ننظر لهذا يعني ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم يعرفون مثل هذه ا ل أ ع م ا ل ويحذرون منها وهي م و ج و د ة في الكتب بين أ ي د ي الناس ولكن أ ك ث ر الناس في اعمى عنها مثلما سمعتم السؤال ا ل ب ا ر ح ة أ ن ذلك الرجل وهو إ م امام يعني إ م مسجد قال لتلك ا ل م ر أ ة التي أ ص ا ب ت ه ا الهموم و ا ل أ م ر ا ض أ ن ت أ خ ذ ذبيحه وتذبح حالما لعبد القادر الجيلاني وهو إ م ا م يصلي بالناس فهذا الجهل الذي أ ص ا ب الناس هو الذي أ ك ث ر البلا بين الناس جاهل لا يعلم من العلم الشرعي شيئا ثم يتصدر مثل هذه ا ل أ ع م ا ل و ي ض ل الناس هذا ح ذ ي ث ه رضي الله عنه صحابي جليل ر أ ى رجلا في يده خير ه ذ ه الخير التي قلنا التي فيها العقد وقد جاءت ا ل س و ر ة كما تعرفون س و ر ة ق ل عذب رب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد و م ن شر ن ف ا ث ا ت في العقد ومن شر حاسد إ ذ ا حسد النفث العقد يستعمل هذا السحره ينفثوا فيها يعقدوها ثم يعطوها لهؤلاء بمبلغ بخس من المال ولا يستفيدون شيئا لا في حياتهم الدنيا لا يغنيهم ذاك المال ل أ ن ه قد ي أ خ ذ ثمنا قليلا ي أ خ ذ منه الذي يتيسر كما يرى ولكنه أ ظ ل ه و أ ظ ل نفسه ماذا عمل حذيفه قطع الخيط ع الخير بيده من يد ي ذلك الرجل وتلا هذه ا ل آ ي ه استدل ب آ ي ه و ا ر د في الشرك الاكبر على الشرك الاصغر لان هذا شرك اصغر ل حينما يتعلق بهذا وقال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ما يؤمن اكثرهم بالله إ ل ا وهم مشركون هو مؤمن بالله ويعلم ان الله هو الضار النافع لكن يدخل عليه الشرك من هذا الباب ويعمل مثل ذلك العمل اذن هذا فهم الصحابه لمثل هذه ا ل أ ش ي ا ء لا يظن الناس أ ن من سمعه يحدث الناس ويحذرهم من هذه ا ل أ ن و ا ع يظن أ ن ذلك من عند نفسه كلا بل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ة الذين حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قبل أ ن يدخلوا في ا ل إ س ل ا م على الشرك وكانوا يتعاطون مثل تلك ا ل أ ع م ا ل لكن لما اثر الله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال في رسالته لتخرج الناس من الظلمات إ ل ى النور من الظلمات ما قال من الظلام ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات الشرك ظلمات الكفر ظلمات الطغيان اعتداء ا ل أ ق و ي ا ء على الضعفاء فالله عز وجل أ ر س ل رسوله ر ح م ة للعالمين جميعا وجعله ن و ر أ ر س ل ه بشيرا ونذيرا وجعله سراجا منيرا يضيء الطريق لمن أ ر ا د الهدايه فرسول الله صلى الله عليه وسلم نزع ا ل أ م ة مما كانت فيه وهداها إ ل ى طريق الحق فيجب على المسلم إ ذ ا سمع مثل هذه ا ل أ ش ي ا ء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام ووجد مثل تلك ا ل أ ع م ا ل عند ا ل آ خ ر ي ن إ ن لم يكن هو يعملها فيعمل مثلما عمل ح ذ ي ف ة ولكن بالاسلوب الحسن يعني قد تجد عند إ ن س ا ن هذه الحلقه ا ل ص ن ي ر ه في يده أ و هذا الخيط ف إ ذ ا بادرت و غ ط ع ت بيدك ربما أنه ت أ ت ي م ش ك ل ة منه ل أ ن ه لا يفهم ما ذ ا تريد له والمؤمن يحب لنفسه ويحب ل أ خ ي ه لكن هذا الصحابي حينما قطع ذلك الخيط من يد ي ذلك الرجل الرجل سلم وعلم أ ن هذا صحابي و أ ن ه لا يامره إ ل ا بخير فيجب على المسلم أ ن يدفع الشر أ و ل ا عن نفسه عن أ س ر ت ه عن أ و ل ا د ه عمن ن يقربون منه ل أ ن الله عز وجل قال لرسوله و أ ن ذ ر عشيرتك ا ل أ ق ر ب ي ن ف ي ب د أ ب ا ل أ ق ر ب ف ي ا ل أ ق ر ب ثم كذلك إ خ و ا ن ه الذين يرى منهم ذلك ا ل خ ط أ فعليه أ ن يبين لهم مثل ذلك ق ا ل الشارح رحمه الله تعالى وهذا الباب يتوقف فهمه على م ع ر ف ة أ ح ك ا م ا ل أ س ب ا ب وتفصيل القول فيها أ ن ه يجب على العبد أ ن يعرف في ا ل أ س ب ا ب ثلاثه ة أمور أ ح د امور أن لا يجعل ن أنه ه ا سببا إلا ما أنه سبب شرعا سبب ثبت أ ق د ا المسلم يجب عليه أن يفهم الأسباب التي يعني يجب عليه يفهم يشتعملها أن ف إ ذ ا فهم ا ل أ س ب ا ب وعرف على أ ن ه ا مشروعه عند ذلك يعمل بها فمثلا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ص ي ب بمرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ن ز ل الله من داء إ ل ا جعل له شفاء عرفه من عرفه وجهله من جهله فمعنى ذلك أ ن ا ل أ م ر ا ض هي ب إ ذ ن الله عز وجل وكذلك شفاء تلك ا ل أ م ر ا ض ب إ ذ ن الله عز وجل لكن جعل لنا أ س ب ا ب ا م ش ر و ع ة إ ذ ا أ ص ب ن ا بذلك المرض أ ن ن ت ع ا ض ى تلك ا ل أ س ب ا ب التي قدرها الله عز وجل إ ذ ن من ا ل أ س ب ا ب التداوي و ر س و ل عليه الصلاه والسلام قال تداووا فنتداوى ب أ ي شيء بشيء مشروع لا نتداوى بالحرام يعني مثل ا ل أ م و ر ا ل م ح ر م ة مثل الدم مثل الخنزير مثل ا ل أ ش ي ا ء التي حرمها الله عز وجل فهذه لا يجوز ان نتداوى بها لكن نتداوى ب ا ل أ ش ي ا ء ا ل ش ر ع ي ة ا ل ط ا ه ر ة ا ل ن ظ ي ف ة فتذهب إ ل ى الطبيب وبحمد الله في هذه الفترات تقدم الطب عنده أ ج ه ز ة تكشف كل ا ل أ م و ر ا ل م و ج و د ة في جسم ا ل إ ن س ا ن عنده تحليل الدم عنده إ ش ا ع ة عنده أ م و ر أ خ ر ى ف إ ذ ا جيت إ ل ى الطبيب و ذ ل ك على الدواء أ ن ت تستعمل ذ لان ك ل ل د و ا ء أ الطبيب ليس عنده حجز بمعنى أ ن ه يقول اذبح للشيخ الفلاني للولي الفلاني اعمل ل ل ف ا ا ن ي كذا ق د م مالا نذرا لا عنده حاجه امام عينيه حينما يكشف على المريض يعرف المرض بالوسائل ا ل م ع ر و ف ة ثم يعطيه الدواء على ذلك فهذا مطلوب من ا ل إ ن س ا ن أ ن يعالج نفسه إذن هذه بالأشياء المشروعة إ ذ ا كان هناك ك م اعمال قلنا أ يعملها ا ل إ ن س ا ن أ و الناس حسب ا ل ع ا د ة ا ل م ع ر و ف ة ي ت د ا و ن بها مثلا العسل فيه شفاء كما قال الله عز وجل ف إ ذ ا إ ن س ا ن دل آ خ ر على أ ن يتداوى بالعسل يتداوى ب ا ل أ م و ر ا ل م ع ر و ف ة مثل الشرب التي يسمونها السنه وغيرها أ ي حاجات م ح ش و س ة من حاجات يعني يخمنها برأسه ويقول أعمل كذا وأعمل برأسه كذا كذا شيء موجود يتعالج به فهذه كلها امور مشروعه اما ان يتعلق بمثل ما عمل بحديده او بخيط او بما يشبه ذلك فهذا كله لا يجوز、نعم. ثانيها الا يعتمد العبد عليها بل بل يعتمد على وحرصها على النافع منها مثلا أ ن ت مرض وذهبت إ ل ى الطبيب و أ ع ط ا ك علاج أ ن ت لا تعتقد أ ن هذا العلاج هو الذي سيشفي ذلك المرض و إ ن م ا هذا هو سبب من ا ل أ س ب ا ب ف أ ن ت لا تعلق نفسك بذلك ا ل د و ا ء ب أ ن ه الذي سيرفع عنك ذلك المرض و إ ن م ا المرض يرفع ب إ ذ ن الله وهذا سبب من ا ل أ س ب ا ب وكونك تعمل س ب ب من ا ل أ س ب ا ب هذا من ا ل أ م و ر ا ل م ش ر و ع ة يعني أ م ر ت بذلك امرت ب أ ن تتداوى ان تتعالج ف أ ن ت تتداوى والله عز وجل كما سمعنا في هذا الحديث وهو في الصحيحين فيه البخاري ما أ ن ز ل الله من داء إ ل ا جعل له شفاء عرفه من عرفه وجهله من جهله ولهذا ذكر الرجل الذي كان بطن أ خ ي ه منطلقا وجاء ا ل ل ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال أ ش ق ه عسلا فذهب وسقاه فزاد رجع إ ل ي ه قال زاد قال أ ش ق ه وكذلك حتى ا ل م ر ة ا ل ر ا ب ع ة ل أ ن ه في ا ل م ر ة الثالثه ة قال ل ص د قال له وكذب أخيك بطر صدق الله وكذب بطر أ خ ي ك فلما سقاه ا ل ر ا ب ع ة كف ذلك المرض وشفي هذا معناه أ ن هذه ا ل أ د و ي ة كما قال ابن القيم في كتاب الطب أنها تحتاج إ ل ى تركيب معين إ ذ ا جاء ا ل ت ر ك ي ب صحيحا ف ب إ ذ ن الله يكون الشفاء لكن الطبيب هو الذي قد يخطي ل أ ن الرجل قال في الحديث عرفه من عرفه وجهله من جهله فالطبيب لما ي أ ت ي يركب ا ل أ د و ي ة قد تكون مقاديرها منضبطه وذلك يكون ب إ ذ ن الله يشفى المريض يكون فيه زيادة قد يكون فيها نقص ت أ ت ي ا ل م ش ك ل ة وهذا حادث معروف قد ي أ ت ي إ ن س ا ن عند طبيب ما عنده ا ل خ ب ر ة ا ل ك ا م ل ة فيعطيه دواء يزيده بلاء لما يروح عند الطبيب الثاني الذي عنده ا ل خ ب ر ة وعنده ا ل ت ج ر ب ة يعطيه دواء قد يعالجه من ذاك الدواء السابق ل أ ن ه غلط ثم يشفى باذن إ ذ ن ل ل ه ه ف ا كله ب إ ذ الله أ ي أ ن المسلم يعمل السبب ويعلم أ ن ذلك كله ب إ ذ ن الله عز وجل فلا يعلق نفسه بالسبب و أ ن ه هو الذي يشفيه و إ ن م ا يعلق نفسه بالمسبب الذي أ م ر ه بذلك فيتعلق بالله عز وجل ويتوجه إ ل ي ه ويعمل ذلك السبب أ ن ا اعطيكم أ م ث ل ة حتى نعرف أ ن ا ل أ س ب ا ب لا بد منها الله عز وجل ذكر في كتابه بقوله تبارك وتعالى أ ف ر أ ي ت م ما تحرثون أ أ ن ت م تزرعونه أ م نحن ا ل ج ا ر ع و ن ا ل آ ن الحرف أ ن ت تحرف ت ر و ح ل أ ر ض ك حينما ينزل المطر فتحرثها وترمي ف ي ه ا البذور الله يقول لك أ ف ر ا ي ت م ما تحرثون أ ث ب ت لك الحرف ثم يخبر هذا الشيء هل انت تزرع أ م الله السبب موجود ع ن د ك أ ن ت رحت ورميته ه كل أنك العملية التي عاملتها أنك حرفت الأرض البذر الذي ورميت إذن من ي حرفت وأخذت إذن ب ث من الذي ي و ص ل ه هو الله عز وجل لكن أ ن ت لو لم تحرص ارضك هل ستحصل على ز ر ا ع ة ستحصل على شيء ما تتحصل إ ذ ا معنى لا بد أ ن تحرص لا بد أ ن تزرع لكن ما تقول خلاص أ ن ا حرصت وزرعت س ي أ ت ي ن ي ك ل شيء ل أ ن الله عز وجل أ خ ب ر في هذه الايه قال لو ل ش و ي ع ن ه حطاما ممكن ينبت الزرع و ي ض ي إ ل ى د ر ج ة م ر ح ل ة ثم الله عز وجل يضيع ق ل ي ه كذلك أ خ ب ر عن الماء أ ف ر أ ي ت م ما تشربون هذا الماء أ ا ن ت م أ ن ز ل ت م و ه من المزن السحاب م ز ن ا ل أ م نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا لو أ ر ا د الله نجاله اجاجا مثل بحر البحر ولكن ش أ ن يكون كذلك إ ذ ن في النار أ ف ر أ ي ت م ما تورون هذه الآيات تبين للمسلم تبين أ ن السبب لابد أ ن يعمل ولكن الذي يوصل ذلك هو الله عز وجل إ ذ ا لا يعلق ا ل إ ن س ا ن نفسه بمخلوق من دون الله و إ ن م ا يعلق نفسه بالله عز وجل يعتمد عليه ويعمل ا ل أ س ب ا ب ف إ ذ ا لم يعمل ا ل أ س ب ا ب لا يمكن أ ن يتحصل على الشيء الذي يريده انت تريد ولدا تريد أ و ل ا د فجلت و ل ا د من فهن؟ لا بد أن تأتي ب ان ل لابد س ب ب أ تتزوج ولكن الله عز وجل بين قال ويجعل من يشاء عقيما حتى لو تزوجت والله عز وجل لا يريد ذلك فيجعلك عقيم إ ذ ا ا ل أ س ب ا ب هذه م ط ل و ب ة من المسلم وهي من أ ن و ا ع التوحيد يعني أ س ب ا ب الله عز وجل جعلها في هذا الكون لا يمكن أ ن يعمر الكون إ ل ا بمثل هذه ا ل أ ع م ا ل أ م ا إ ذ ا تركنا وجلسنا وقلنا خلاص اتوكل على الله احنا ما ت و ك لما ن ا الله التوكل على لك ليس ل كدارث جاء رجل عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل الى م إ رسله و صلى الله عليه وسلم عنده ر ا ح ل ة راكب عليها كما تعرفون ما في سيارات في ذلك الوقت فيه الجمال وغيرها من الحمير ك ب و خ ب ر ن ا عنده ر ا ح ل ة قال له أ ع ق ل ه ا أ و أ ت و ك ل وكثير منكم يعرف الجمال ك ي ف يعقلها معناه يبحبل ويربطها حتى ما تقوم الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال له أ ع ق ل ه اعقلها وتوكل أ لابد من هذا من وتوكل ل على الله لأنه ليس عملك هذا هو التي يملكها لك زاله الله عز وجل إذن الإنسان لابد أن يعمل الأسباب ويعلم أن هذا لا يكون إلا بإذن الله عز عز هذا ويمسكها وإنما هذا هو أن أن يكون إذن يكون بإذن و بقدر ج نذكر مثل آ خ ر حتى يوضح أ ك ث ر النار طبيعتها ل ا ح ر ا ك النار كل شيء ترميه فيها تحرقه هذا شيء معروف لكن الله عز وجل إ ذ ا أ ر ا د أ ن يسلب هذه ا ه ا ل خ ا ص ي ة سلبها ق ص ة إ ب ر ا ه ي م عليه السلام لما دعا قومه ونهاهم عن الشرك وعن ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن تلك ا ل أ ص ن ا م التي ينحتونها ب أ ي د ي ه م يعني هم أ ق و ى منها و أ ع ق ل منها ينحت بيده الصنم ثم يتم أ تسجد له فنهاهم عن هذا العمل لأن العاقل الذي عقله باقي على فطرته العقل مثل هذه الأعمال كيف تعمل شيئا وتجعله إله لك لأن الإله هو القوي وهو القادر وهو المحي وهو المهيس وهو الرازق ولكن أنت بنفسك لأن عملت هذه الأشياء أنت بنفسك باقي شيئا هذه هذه يمجد كيف فطرته هو وهو وهو وهو وهو ونصبتها و ت أ ت ي تسجد لها نهاهم عنها ولكن لم يقبلوا منه ذلك و أ خ ي ر ا قالوا هذا العمل ذ ي هذا ا لابد ع م ل ل أ ن نحرقه ل أ ن ه ماذا صنع حينما نهاهم وواصل معهم ولكن لم يقبلوا منه في يوم يسمى عندهم يوم ا ل ز ي ن ة أ و يوم عيد من أ ع ي ا د ه م فذهبوا لهذا العيد ل أ ن ا ل ع ا د ة عند الناس و ا ل ع ا د ة ما تختلف عند الناس يوم العيد كل الناس يذهبون إ ل ى المصلى ذهبوا في هذا اليوم إ ل ى مكان الاجتماع الذي يجتمعون فيه إ ب ر ا ه ي م عرضوا عليه فقال إ ن ي ش ق ي م يعني ما أ س ت ط ي ع ر و ح بعدما ذهبوا رجع لهذه ا ل أ ص ن ا م وكسرها جميعا إ ل ا كبيرهم يعني في أ ص ن ا م صغار وكبار على أ ش ك ا ل م خ ت ل ف ة لكن في واحد كبير منهم ذكروا في ا ل ق ص ة والله عز وجل نص على ذلك ف ر ع ى ض ر ب ع ل ي ه م ضربا باليمين وجعل ا ل ف أ س في عنق ذلك الكبير فلما رجعوا وشافوا أ ص ن ا م ه م بهذه ا ل ح ا ل ة مع انها ا ل ي يتعلقون ة ب ه ا تدفع عنهم الشر فهو قال لهم أ ف ر ي ت م ما تعبدون ل أ ن ه م س أ ل و ا من فعل هذا ب آ ل ه ت ن ا قال ا س أ ل و ا كبيرهم يعني فعلوا كبيرهم هذا يعني الكبير يقول اغتاظ من هؤلاء الصغار يعني تعبدونهم معه و هو الكبير اولا ل أ يكون هو المعبود بناء على ذلك عمل مثل هذا العمل بعد الحوار و ا ل م ن ا ق ش ة عرفوا أ ن ه م ظ ا ل و ن أ ف ر ا ي ت م ما تلفتون أ ف ر ا ي ت م ما تعبدونها و أ ن ت م تعملوها بايديكم فرجعوا الى انفسهم وقالوا إ ن ه م ظالمين ثم بعد ذلك نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت أ ن هؤلاء ما ينفعون أ ن ت تعلم هذا إ ذ ن ماذا العمل ولا بد أ ن ي ن ت ص ر هم ل آ ل ه ت ه م والمفروض الاله هو الذي ينتصر لهم لكن هم ينتصرون لهم عملوا كما ذكر الله عز وجل وجمع لك الحطب الكثير و أ و ق د و ا تلك النار حتى ذكروا على أ ن الطير لو مرت هي ب ع ي د ة تسقط على تلك النار ا ل م س ت ه ب ة ا ل م ر ت ج ع ة ثم أ ر ا د و ا به كيدا ما ق د و اقربون من النار أ خ ذ و ه في منجنيك و ر م ى في ا ل ق ص ة أ ن جبريل عرض له في الحديث الصحيح وقال له هل من ح ا ج ة ماذا قال إ ب ر ا ه ي م قال أ م ا إ ل ي ك فلا أ م ا إ ل ي ك فلا يعني في هذا الموقف في هذه ا ل حينما ا ل ة ح يكون إ ن س ا ن في هذا الحرج في هذا الضيق أ ي إ ن س ا ن ي أ ت ي يريد ينقضه يقول له تفضل جزاك الله خيرا لكن قال اما اليك فلا إلى الله الله ر يا نار كوني بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م إ ذ ن طبيعتها ا ل إ ح ر ا ك والطير لو م ر من بعيد سقط فيها الله عز وجل نزع تلك ا ل خ ا ص ي ة منها وفي الحديث وفي ا ل أ ث ر أ ن ه لو لم يقول وسلاما لمات من ش د ة البرد إ ذ ن على المسلم أ ن يتوكل على الله ويعلق قلبه بالله في جميع أ م و ر ه ويعمل ا ل أ س ب ا ب ولا يتعلق بتلك ا ل أ س ب ا ب ظنا منه أ ن ه ا هي التي تفيده بل هي تفيد ب إ ذ ن الله عز وجل ولو شاء الله عز وجل لنزع منها تلك الخاصيه و إ ذ ا جيت عند الطبيب عمل لك إ ب ر ة أ و اعطاك حبوب هذا سبب ب إ ذ ن الله تشفى لو أ ر ا د الله أ ن ينزع ا ل خ ا ص ي ة في ذلك الدواء نزع إ ذ ا التوكل والاعتماد هو على الله في جميع أ ع م ا ل ن ا ثم علينا أ ن نعمل ب ا ل أ س ب ا ب ل أ ن من ترك ا ل أ س ب ا ب ترك التوحيد أ و ترك جزء من التوحيد التوحيد الله عز وجل خلق ا ل أ س ب ا ب والمسببات و أ م ر ن ا أ ن نعمل بذلك إ ذ ا لم نعمل ففي إ ي م ا ن ن ا و ف ي اعتقادنا خلل ثانيه الا يعتمد, يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها نعم مع قيامه بالمشروع منها المشروع منها مطلوب منك أ ن تتعالج فتذهب ولكن لا تعتقد أ ن في تلك ا ل أ ش ي ا ء ا ل ع ا ف ي ة و إ ن م ا المعافي والشافي هو الله عز وجل、معه. ثالثها نتحدث أن أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها、عنه. هذا الذي الأسباب مهما قويت مرتبطة بقضاء الله يعلم نقول وقدره عنه عنه هذه أن أن وقويت قويت عظمت مرتبطة مرتبطة خروج ف إ ذ ا أ ر ا د الله لها ذلك أ ن ض ى و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يمنع ذلك منع والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء إ ن شاء أ ب ق ى سببيتها ج ا ر ي ة على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرف بذلك تمام حكمته حيث ربث المسببات ب أ س ب ا ب ه ا والمعلولات ب ع ل د ه ا و إ ن شاء غيرها كيف يشاء ل أ ل ا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته و أ ن التصرف المطلق و ا ل إ ر ا د ة ا ل م ط ل ق ة لله وحده فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله وعمل وعمل بجميع ا ل أ س ب ا ب نعم ي أ خ ذ ا ل أ س ب ا ب ويعمل بها ولكن يعتمد على الله عز وجل ل أ ن ه الذي يتمم ذلك نعم إ ذ ا علم ذلك فمن لبس ا ل ح ل ق ة أ و الخيط أ و نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أ و دفعه قبل نزوله فقد أ ش ر ك ل أ ن ه إ ن اعتقد أ ن ه ا هي ا ل د ا ف ع ة ا ل ر ا ف ع ة فهذا الشرك ا ل أ ك ب ر وهو شرك في ا ل ر ب و ب ي ة حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير لنا هذه المعاني وسمعتم الآيات التي أوردناها وأن الأسباب لا بد منها وهذه الأسباب يعني إن أراد الله أن يوصل ذلك الشفاء صلى أوردناها وأن منها يعني أن أن أن أن يمنعه ومنعه أراد أراد هذه وهذه هو وسمعتم أو بد رجع ل ل ح ل ق ة والخيط هل هذه من ا ل أ س ب ا ب ا ل م ش ر و ع ة لا حديده ليس فيها شيء خيط ليس فيه شيء ف ت ت ر ب ط الحديده في جنبك أ و الخيط في جنبك هذا ما في ه شيء لا في ه إ ب ر ة فيها دواء ولا في ه حبوب حتى تبلعها ولا في ه شيء تشربه يعني مثل العسل الذي سبق ذكر التمثيل به و إ ن م ا هو شيء عادي فهذا الشيء العادي ليس من ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ش ر و ع ة إ ذ ا إ ذ ا تعلق ا ل إ ن س ا ن بهذا الخيط أ و بهذه ا ل ح د ي د ة ظنا منه أ و اعتقادا منه أ ن ه ا ترفع البلاء إ ذ ا نزل ب ا ل إ ن س ا ن أ و تدفعه حتى لا ينزل به فهذا شرك أ ك ب ر ل أ ن ه اعتقد في هذه ا ل أ ش ي ا ء التي لا تنفع ولا تضر أ ن ه ا تنفعه وتضره فهذا شرك في ا ل ر ب و ب ي ة ل أ ن الله هو وحده القادر المتصرف المدبر أ م ا هذه الخيوط هذا الحديث فلا ق ي م ة له أ م ا إ ذ ا لم يعتقد هذا فيكون ذلك محرما نعم وفي الباب نفسه نفسه نفسه نفسه قال رحمه الله باب ما جاء في الرقى و ا ل س م ا ء في الصحيح عن أ ب ي بشير ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله تعالى عنه أ ن ه كان مع رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في بعض أ س ف ا ر ه ف أ ر س ل رسولا أ ن لا يبقين في ر ق ب ة بعير ق ل ا د ة من وثر أ و ق ل ا د ة إ ل ا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول إ ن الرقى والتمائم والتوله شرك رواه أحمد وأبو داود أحمد التمائم شيء يعلق لا لا لا ما هي المثل ماهي عنه عكيم م وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إ ل ي ه رواه أ ح م د والترمذي وروى أ ح م د عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يا رويفع لعل ا ل ح ي ا ة تطول بك ف أ خ ب ر الناس أن أ من عقد لحيته وعن تقلد وترى أو يستنجى أو ر ج ب دابة أو عظم ف إ محمداً صلى الله عليه وآله و سعيد ل م منه بريء و ن س ع بن جبير قال هذا الكتاب عندك فيه صدف سقف تمائم وكذا ك ل نبدا في أخري في أخري الان م ا لا على كل حال ع شاهدوا ب ي نشرح ب د أ الآن ن الباب هذا وهذا من ا ل أ م و ر ا ل م و ج و د ة بين الناس ا ل آ ن باب ما جاء في الرقى والتمائم ا ل ر ق ي ة والتميمه التي تعلق ا ل ر ق ي ة ر ق ي ة مشروعه و ر ق ي ة ممنوعه إ ذ ا كانت ا ل ر ق ي ة ب ا ل ق ر آ ن أ و ب ا ل س ن ة أ و ب ا ل آ ث ا ر ا ل ث ا ب ت ة فهذا شيء مشروع و إ ذ ا كانت ا ل ر ق ي ة بشيء فيه شرك فهذا ممنوع الدليل على هذا أ ن أ ب و سعيد الخدري مره و ومن معه على أ ه ل حي فطلبوا منهم ا ل ق ر ا ء ة وهذا من حق المسلم على المسلم أ ن يقريه و أ ن يضيفه وحق ا ل ض ي ا ف ة ث ل ا ث ة أ ي ا م ثم قال ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ي ث و ي الرجل عند أ خ ي ه حتى ي ح ر ي ه أ ي بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م ليس له حق أ ن يبقى عنده و إ ذ ا بقي عنده وتكرم عليه ذلك هو صدقه ص د ق عليه ليس من حقه الذي يجب عليه ل أ ن من ا ل إ ي م ا ن كما في الصحيحين أ ن يكرم المرء ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليكرم ضيفه هؤلاء مروا على هؤلاء وطلبوا منهم ا ل ض ي ا ف ة فلم يضيفوهم الناس عندهم نوع من البخل بعدما تجاوزوا قليلا لدغ رئيسهم يعني رئيس الحي هؤلاء لدق يعني ثعبان أ و عقرب أ و شيء لدغه、بدغة. و ق ا ل ر س و ل عليه الصلاه والسلام لا ر ق ي ة إ ل ا من عين أ و حمى من عين أو حمى يعني ذوات السموم والعين التي تصيب ا ل إ ن س ا ن وسنتحدث عنها وهذا حق ما قال ر س و ل عليه الصلاه والسلام لو أن شيئا سابق القدر لسبقته العين ولهذا ر س و ل عليه الصلاه والسلام قال كلكم عين إ ل ا من بارك يعني شيء وأعجبه نظر الإنسان إذا إلى حتى ولو كان ولده أ و دابته أ و أ ي إ ن س ا ن يقول ما شاء الله تبارك الله خلاص يذهب عنه ذلك الشيء هؤلاء لما لم يضيفوهم و ا ل ر ق ي ة كانت م ع ر و ف ة في ا ل ج ا ه ل ي ن فلما لدغ رئيسهم ذهبوا وراء هؤلاء ا ل م ج م و ع ة الذين لم يرضوا أ ن يضيفوهم قالوا هل عندكم من راقي يعني هل فيكم أ ح د يتعاطى ا ل ر ق ي ة فقال أ ب و سعيد الخدري نعم ولكن لا نرقى لكم إ ل ا بجعل يعني ما نرقى مجانا ل أ ن ه م ما أ ك ر م ه م لو أ ك ر م ه م كانوا يكافئونهم فذهب إ ل ى ذلك الرجل وصار ي ق ر أ عليه ب ف ا ت ح ة الكتاب ثم ينفث على محل اللدغه ي ق ر أ ا ل س و ر ة ثم ينفث وهكذا حتى برا الرجل وقام ك أ ن م ا نشط من عقاب ف أ ع ط ه م جعلا غنما ف ج ا ء و ج ا ء بالغنم إ ل ى جماعته فقال الصحابه لا يمكن ان ناكل من ذلك شيئا حتى نسل الرسول عليه الصلاه و السلام و هذا يدلك على ورع الصحابه و انهم لا يعملون شيئا الا بعد ان ي س م ع ا من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه شيئا فلما جاءوا به الى الرسول عليه الصلاه و السلام واخبروه بذلك قال له ومن ادراك ان في الفاتحه في رقيه ف أ خ ب ر ه أ ن ه عمل ذلك فقال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم أي, أي الرقية الجعل حرفة كونه فالشاهد إ ذ ا أ ص ي ب ا ل إ ن س ا ن بشيء إ م ا بمس من الشيطان و إ م ا بسحر و إ م ا لدقه ثعبان يجوز له أ ن يطلب الرقم يعني هو الطلب نفسه فيه شيء لكن يجوز للراقي أ ن ي ل ق ي ه ب أ ي شيء ي ل ق ي ه إ م ا ب ف ا ت ح ة الكتاب بالمعوذات من ال... عليه ولهذا س م الذي ي ف في أشف الشافي شفاء شفاءك الصحيح اللهم أشف أنت لا شفاء إلا أنت شفاء وغير ل ك من ل ل المأسورة أ ع ة ولهذا قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها حينما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تجرا عليه بالمعوذات ثم تقول تنفس في يديه وتمسح بيديه جسمه لبركتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ب ر ك ة يدي الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وسنتحدث عن هذا إ م ا الليل أ و غدا عن ا ل ب ر ك ة هل في الصالحين ب ر ك ة كما في رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و أ ن ذلك خاص به يعني ا ل ب ر ك ة في ا ل إ ن س ا ن ا ل ب ر ك ة في جسمه هل هذا عام في الناس ا ل أ ت ق ي ا ء ا ل ص ل ح ة أ و أ ن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم نعجل الكلام على هذه ا ل ن ق ط ة ل أ ن ه ا م ه م ة ذكر بعض العلماء أ ن ه يجوز التبرك بالصالحين ولكن بين العلماء على أ ن هذا العمل ليس بصحيح و أ ن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول كانوا يتبركون ببصاقه بوضوئه بشعره بلمسه حتى أ ن الرجل الذي في غزوه بدر حينما قال للرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو يصف الجيش ويرتبهم فجاء عند واحد منهم فقال له ب ي د ه هكذا ت أ خ ر فقال أ و ج ع ت ن ي يا رسول الله اقضني من نفسك يعني يعني مس جسمك فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الدليل على هذا حتى نقول خاص وذكروا ب ع ض الناس ذكروا على أ ن ه يجوز الجواب بين العلماء أ ن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أ ن أ ب ا بكر وعمر وعثمان وعلي شهد لهم الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ب ا ل ج ن ة وهذا في ق م ة الصلاح أ ل ي س كذلك الرجل الصالح والعابد المتقي لكن هؤلاء خ ل ف ا فشهد لهم ا ل ل عليه ا ل ل ل ل و س م ب ا ل ج ن ة لم يثبت عن أ ح د منهم أ ن فيه شخصا تبرك به مطلقا بل ا ل ص ح ا ب ة جميعا لكن هؤلاء في ا ل ق م ة لم يثبت أ ن أ ح د ا جاء ومس في أ ج س ا م ه م وتبرك بهم ولم يعمل ذلك أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة فدل هذا على أ ن ذلك ا ل أ م ر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أ ن نقيس الناس ا ل آ خ ر ي ن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول يجوز التبرك ب أ ث ا ر الصالحين هذا لا يجوز إ ن م ا يجوز الطلب من الصالحين أ ن يدعو لك ل أ ن ك إ ذ ا كنت في ضيق مريض تريد شيء وتوسمت في رجل فيه الخير والصلاح ت أ ت ي إ ل ي ه وتطلب منه أ ن يدعو لك و أ ن ت تؤمن على دعائه أ م ا رجل قد مات فهذا لا يجوز أ م ا ت أ ت ي تتمسح به و تقول يعني بجاه فلان و كذا فهذا لا يجوز. لأن هذا لا يجوز الا مع الرسول عليه الصلاه والسلام ل أ ن ه لو جاز مع الناس ا ل آ خ ر ي ن لجاز مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي المشهود لهم ب ا ل ج ن ة أ م ا هؤلاء ا ل أ و ل ي ا ء الصالحون م ا ندري و ا ل ل ه إ ل ى أ ي ن يذهبون نرجو لهم الخير لكن هذه ش ه ا د ة من الرسول لهؤلاء شهد لهم ب أ ن ه م في الجنه اذن علمنا, علمنا بهذا على أ ن هؤلاء في ق م ة الصلاح ولكن لم يثبت عن أ ح د أ ن ه ت ف ض م ا ق ض ي ة الدعاء ففي ق ص ة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلنا بالجانب نشطر هذا حينما أ ج د ب الناس و ت أ خ ر ت ا ل أ م ط ا ر والسنه معروفه عندهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه إ ذ ا ت أ خ ر المطر يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يدعو لهم دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت ا ل أ م و ا ل وجاعت العيال فادعو الله لنا أ ن ت م ا ل آ ن في ا ل م د ي ن ة وجبل ا ل ع ذ ا ء طلعتم هو هذا الجبل الذي على يميننا طلعت س ح ا ب ة ص غ ي ر ة مثل الترس في نفس ا ل ل ح ظ ة طلعت وانتشرت في السماء ثم نزلت ا ل أ م ط ا ر ولم يخرجوا من المسجد إ ل ا و ا ل أ م ط ا ر ن ا ز ل ة واستمرت ا ل أ م ط ا ر أ س ب و ع ا كاملا من ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة ب ع ق ا ل ن ا س يعني ط ب ي ع ة الناس إ م ا ق ن و ط و إ م ا العكس فحينما كثرت ا ل أ م ط ا ر و لا سيما في ذلك الزمن البيوت في ا ل م د ي ن ة من الطين فجاء ذلك الرجل أ و غيره فوقف و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله خربت الديار خاربت فادع الله لنا فدعا ر س و ل عليه الصلاه والسلام وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الجبال و ا ل أ و د ي ة ومنابت الشجر يعني ا ل أ ش ي ا ء التي يستفيدون منها ولا تضرهم ففي نفس الوقت انقشعت تلك السحب وطلعوا يمشون في الشمس هذا كان معمولا في زمن ر س و ل صلى الله عليه وسلم لما جاء في خ ل ا ف ة عمر الخطاب رضي الله عنه ت أ خ ر المطر حتى يبست ا ل أ ش ج ا ر بل سموا ذلك العام عام الرماده الرمادة كما ر ت ع ف و ن الشجر الحطب لما يكون ف ي ا ل ن ا الرماد ر يحترق يسير مثل ل ف ش د ة القحط صارت ا ل أ ش ج ا ر مثل الرماد ثم سموا العام عام الرماده فطلب و ا من عمر رضي الله عنه أ ن يستسقي لهم فخرج إ ل ى هذا المسجد وصلى بالناس وخطب ثم قال انا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما سبق لنا ا ل ق ص ة كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اقول لطلاب العلم أ ن ه في صحيح البخاري في ص ل ا ة الاستسقاء قال انا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل آ ن نستسقي بعم رسول الله قم يا عباس فادعوا الله لنا قم يا عباس فادعوا الله لنا فقام العباس ورفع يديه وقال اللهم لم ينزل بلاء إ ل ا بذنب ولا يرفع إ ل ا ب ت و ب ة وهذه أ ي د ي ن ا مرفوع اليك ب ا ل ت و ب ة ف ا غ ف ن ا ف أ ر خ ت السماء السحب مثل الجبال ف س ق ا ه م الله عز وجل ننظر ا ل آ ن لماذا يعمل عمر ويقول ا ل ع ب ا س ادعو الله ورسول الله أ ف ض ل من, من من العباس اليس كذلك هو يبين للناس على أ ن الاستشقاء و ا ل ا س ت غ ا ث ة و الطلب من ا لله ما لا يقدر عليه الا الله لو كان يجوز ب ا ل م و ت لجاز برسول الله صلى الله عليه و سلم أ ف ض ل البشر و لكن يعلمون على أ ن الاستشقاء هو أ ن يطلب من الرجل الحي أ ن يدعو الله و لهذا قال العباس قم فادعو الله لنا وهذا بجمع من ا ل ص ح ا ب ة لو كان كلامه غلط مع أنه خ ل ي ف ة ر ا ش د و و ر س لقال ه ا ل ص ح ا ب ة لماذا تصنع هذا كيف تستثقي بعباس ا ل ورسول الله صلى الله عليه وسلم افضل منه فهذا يدل المسلم على أ ن الطلب من الشخص الصالح أ ن يدعو هو بلسانه لك يدعو وانت تؤمن على دعائه ولهذا عمل عمر الخطاب رضي الله عنه ذلك العمل كنا نستثق بحال ر س و ل الله في حياته ولان نستثق بعم رسول الله لان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفضله طلب منه ان يدعو له اذن يجب على المسلم ان يعلم مثل هذه الامور ويتعلمها لا نذهب إ ل ى البدوي ولا إ ل ى الجيلاني ولا إ ل ى أ ي واحد نقول اعطني ادفع عني أ ن ز ل المطر هذا ما يجوز هذا هذا ش ر ك بالله عز وجل والله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم ما يحتاج و ا س ط ة بينكم وبين الله إ ل ا الرسول واسطته انه رسول بلا كما أ م ر الله عز وجل به أ م ا ت أ ت ي إ ل ى ولي تظن فيه كذا أ و إ ل ى ميت و تطلب منه أ ن يتوسط لك عند الله بالكلام لا يصرع هذا كلام شرد و لا يجوز أ ن نسند مثل هذه ا ل أ ع م ا ل إ ل ا لله عز و جل أ و إ ذ ا أ ر د ن ا نعمل سبب من ا ل أ س ب ا ب كما كنا نحن في ا ل أ س ب ا ب أ ن نطلب من شخص ل ت و س ل فيه الخير أ ن يدعو الله لنا ت أ د ي اليه و تدعو و يدعو و تؤمن على دعائه و لذلك يا ذلك الرجل ا ل أ ع م ى نستمر جاء الى ر ج ل ل ا أ ع م إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ادعو الله أ ن ي ع ي د علي بصري أ ع م ى جاء الى الرسول وطلب منه أ ن يدعو الله له أ ن يعيد له بصره فقال الرسول عليه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م إ ن شئت صبر يعني ولك ا ل أ ج ر وهذا معلوم من سلب ح ب ي ب ت ي ن في الدنيا له أ ج ر عظيم إ ذ ا صبر على ذلك قال إ ن شئت صبرت و إ ن شئت دعوت يعني خيره قال دعو. ما يصبر معرض قال ادعو بل فقال له اذهب و ت و ض ع وصل ي ركعتين وادعو بهذا الدعاء نسمع ا لان د ع ء ل أ التوسل يكون ب ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ويكون بدعاء الرجل الصالح الحي ف ر س و ل عليه الصلاه والسلام قال له اذهب و ت و ض ى وصلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء نسمع الدعاء الدعاء مختصر قال اللهم أني أ ت و س ل بنبيك إ ل ي ك اللهم فشفعني فيه وشفعه في كيف نفسر هذه ا ل ع ب ا ر ة الرجل يقول اللهم شفعني في رسول الله وشفعه في معنى اللهم شفعني فيه أ ي اللهم اقبل دعائي في ان تقبل دعاءه في ه اذن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دعا له ما قال له تقف وخلاص تقف عندي وتقول بجاه الرسول أ و كذا ان أن الله يعيد ا ل ي بصري بل طلب منه الدعاء والرسول قد وعده والرسول لا يخلف, يخلف الوعد قال له إ ن شئت صبرت و إ ن شئت دعوت إ ذ ن طلب منه أ ن يصلي ركعتين وهذا عمل صالح يتجرب ب العمل الصالح إ ل ى الله ثم في نفس ا ل ل ح ظ ة طلب ذلك الرجل كما سمعنا في هذا التعبير وينبغي أن نفهمه اللهم, فيه. اللهم فشفعني فيه و شفعه في ه أ ي شفعني أ ن تقبل دعاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في ه و شفعه في ه أ ي اقبل دعاه في ه الله صلى الله عليه فدعا رسول وسلم صلى ف أ ع ا د الله عليه بصره والعلماء ذكروا هذه ا ل ق ص ة في باب المعجزات ل أ ن ر س و ل عليه الصلاه والسلام أ ع ط ي من المعجزات ا ل م ع ن و ي ة ا ل ق ر آ ن هذا الذي سيبقى إ ل ى ان تقوم ا ل ق ي ا م ة و اعطي معجزات ح س ي ة مثلما اعطي ا ل أ ن ب ي ا ء السابقين فمنها تكثير الطعام القليل تسبيح الحصى في يده و حصى تسليم الحجر الذي كان يسلم عليه حنين الجذع لما انتقل الى م ن ب ر و ر ه ب يسكته هذه كلها من المعجزات ا ل ح س ي ة مثل معجزات ا ل أ ن ب ي ا ء السابقين وفاقهم ب ا ل م ع ج ز ة ا ل م ع ن و ي ة ا ل د ا ئ م ة ا ل ث ا ب ت ة التي هي ا ل ق ر آ ن العظيم الذي تحدى الله به ا ل ب ش ر ي ة كلها ب أ ن ه م لن يستطيعوا أ ن ي ت و ا ولو ب س و ر ة و ا ح د ة ولو ب آ ي ة و ا ح د ة ولو ي ج ت م ع الناس كلهم جميعا وما زال التحدي إ ل ى ا ل آ ن و إ ل ى يوم القيامه ة لن يستطيع أحد أن يستطيع يعارض أحد ذ ا ا لا ق ر آ ن و ل ي أ ت ي ب ا ي ة من مثله هذه معجزه الرسول عليه الصلاه والسلام الثابته ا فالشاهد ة ل م ا أوردوا هذه القصة في وسلم وصلوا غار في جبل ثم دخلوا في الغار إ م ا من المطر و إ م ا من الشمس يعني استظلوا في هذا المكان فانهدت ص خ ر ة سدت عليهم الباب ص خ ر ة ك ب ي ر ة لا يستطيعوا ان يدفعوها ولا أحد يعلم عنهم ل احد في أ يعلم عنهم حتى ينقذهم ولهم ا يستطيعوا ان يدفعوها ب أ ي د ي ه م فتشاوروا فيما بينهم قالوا تعلمون على أ ن هذا الذي نزل بنا من البلاء لا يدفعه إ ل ا الله فكل واحد منكم يعلم أ ن ه عمل عملا خالصا لله عز وجل فيتوسل به الى الله ا ل ث ل ا ث ة واحد كان يبر بوالديه ولهذا ف ي شباب عندنا البر بالوالدين من أ ع ظ م ا ل أ م و ر من أ ع ظ م ا ل أ ع م ا ل الصالحات و الله قارن حق الوالدين بحق قال و بالوالدين إ ح س ا ن ا هذا الرجل كان له أ ب و أ م و عنده غنم الغنم هذه تسرح ت ر ع ثم تعود عند غروب الشمس فيحلب و ي أ خ ذ القدح الذي فيه الحليب و ي أ ت ي ي ب د أ ب أ م ه و أ ب ي ه إ ذ ا شرب بعد ذلك يعطي أ و ل ا د ه في يوم من ا ل أ ي ا م ابتعد الغنم ابتعد في المرعى ولم يرجع إ ل ا في الليل بعد أ ن ناما ل و ا ل د ي ن حلب حسب ا ل ع ا د ة وجاء بالقدح لوالديه وجدهما نائمين ماذا يصنع هل يضبط فيما يقوم مثلما يعمل ا ل أ و ل ا د ا ل آ ن مع ابائهم أ ب د ا وقف الصغار أ و ل ا د ه يتضاغون عند رجليه يريدون الحليب لم يرى أن يعطيهم يرد أن ولم يقل لوالديه قومه وقف الليل كله حتى شبع من النوم وقام عند طلوع الفجر فلما قام قدم له الحليب وشربوه بعدما شرب الوالدين أ ع ط ى أ و ل ا د ه م ت و س ل إ ل ى الله قال الله م إ ن كنت علمت أ ن ن ي عملت ذلك العمل لوجهك ففرج أ ن ا ما نحن فيه فانزعت ا ل ص خ ر قليلا ً بقدر دعوته و بقدر عمله ه و راوا السماء ر أ و ا النور لكن ما يجدرون يخرجون جاءوا للثاني ح د قام ا ل ث ا ن ي يدعو هذا الرجل كان له ب ن ت عم و كان يحبها و راودها على نفسه فامتنعت اصابتها م ت ت ن ع س ن ة ح ا ج ة فجاءت اليه و طلبت منه ا ل م س ا ع د ة فشرط عليها ان تخلي بينه وبين نفسها ق د م لها المساعده ة رضيت جدلت الكلام ذ ا وقدم لها تلك ا ل م س ا ع د ة فلما أ ر ا د أ ن يعمل معها مثلما يعمل الرجل مع زوجته يعني متمكن منها قالت له اتق الله ولا تفض ل خ ا ت م إ ل ا بحقه فرجع خ ا ف من الله عز وجل وترك لها المال ودعا بهذا الدعاء قال اللهم إ ن كنت علمت ا أ ن ن ي تركتها خوفا منك واتقاء من عذابك فارفعنا ما نحن فيه فانزاحت الصخره قليلا وكذلك لن يستطيع الخروج بقى الثالث الثالث هذا كان عنده أ ج ي ر تعرفون ا ل أ ج ي ر يشتغل عنده عامل كان يشتغل عنده فبقت له عنده أ ج ر ة ثم سافر ا ل أ ج ي ر هذا سافر ومكث ف ت ر ة ط و ي ل ة ثم عاد هذا الرجل صاحب المال و هذا ينبغي ا ل آ ن أ ن يسمع مني إ ن شاء الله كثير منهم أ ص ح ا ب ا ل أ ع م ا ل الذين يستاجرون الناس يشتغلون عندهم ماذا صنع هذا الرجل هذا المال الذي له في تلك ا ل أ ج ر ه قد يكون قليلا عمل يوم يومين أ و كذا ما تركه و قال إ ذ ا جاء الرجل أ ع ط ي ه حقه بل اشترى به دابه غ ن م ثم تباركت ثم يعني توسع هذا المال ف أ ص ب ح عنده وادي من ا ل إ ب ل والبقر د ي من ا والغنم د ي من ا كل لذلك الرجل من تلك ا ل أ ج ر ة ل أ ن ه مكث ف ت ر ة ط و ي ل ة ثم رجع هذا الرجل بعد تلك ا ل ف ت ر ة الطويله ة وجاء ع ن د هذا الرجل وقال يا رجل تعلم أ ن لي عندك أ ج ر ة و أ ن ا محتاج أ ر ي د تعطيني حقي قال انظر لهذه ا ل أ م و ا ل كلها لك قال له لا ت ه ز أ بي قال هذا استهزاء يعني هذه ا ل أ م و ا ل ا ل ك ث ي ر ة كيف لي قال بل كلها لك هذه من ا ل أ ج ر الذي كان عندي قال ف ا س ت ا ق ا د ا ك المال كله ولم يترك منه شيئا فقال في دعائي اللهم كنت علمت أ ن ن ي عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه انزاحت الصخره عنهم وخرجوا يمشون هذا توسل إ ل ى الله عز وجل ب ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة الانسان يتوسل الى الله باسمائه الحسنى و بعمله الصالح ف إ ذ ا كنت تعلم من نفسك أ ن ك عملت عملا خالصا لله عز و جل ف إ ذ ا أ ص ا ب ك شيء لك أ ن تتوجه إ ل ى الله عز و جل بذلك العمل الذي عملته خالصا له إ ذ ن عندنا هذه ا ل أ س ب ا ب التي يعملها ا ل إ ن س ا ن إ م ا التوسل بالعمل الصالح وهذا معنى التوسل أ و بدعاء الرجل الصالح هذا هو التوسل المشروع أ م ا كونك تدعو ميتا وتطلب منه ما لا يطلب ا ل ل ه من الله أ و تدعو غائبا ولو كان صالحا ولكنه غائب فهذا كله الشرك بالله عز وجل لا يجوز أ ن نعمل مثل هذا العمل وكثير من الناس بجاهك يا فلان بجاهك يا فلان الولي وتظل ولد بجاهك كذا يا الفلاني يطلب المرأة من منه ما الناس فلان جاءها تذهب و أ ن ا سمعت بهذه الاذن في بعض البلدان من ا م ر أ ة دخلت مسجدا وفيه قبرا و عليه ح ل ة خضراء و دخلت وتطلب منه الولد هذا شيء ما ينكر موجود في العالم م و ج و و د سمعت شخصا بنفسي وأنا بنفسي موجود بنفسي و هو على كتفه ولد والثاني في يده ويقول المدد يا حسين المدد يا حسين, المدد يا حسين في قبر الحسين يمكن بعضكم يعرف هذا وقبر الحسين عليه تلك ا ال... ل ش ب ك ة الصفر من الصفر قال واحد انهم يطوفون بالقبر والله أ ز وجل يقول في كتابه يا أ ي ه ا الذين امنوا إ ن ي ا ك م ف ا س ق بنبين فتبينوا فقلت لي ل بعض الاخوه لابد ان نذهب ما دمنا موجودين حتى نعرف هل هذا صحيح أ و لا